بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طاسِيم نِيم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يؤمنون. إنَّ فِيرعَوونَ عَ فِي الأرْرض وَجَعَلَ أَهْهَا شِيعي يَسْتَضعِفُ طَائِفَةَم مِنهُم يَسَْعفُ طائفَةَم مِنهُم يُذَبِّحُ أَبنَاأَهُم وَيَسْتَحين سَأَهُمْ إنِهُ كانَانَ مِنْ المُفسِدينين.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 إنِ فِي الرعَونَ وَهَا م نَ وَجُُدَهُ مَا كانَوا خاطئين وَقَاةِ رَأةُ فِي الرعَعونَ قُررَّةُ عْن اللي وَلَكَ لاَا تَقُتُلُوه عَسَائيّ فَعنَا لَا تَقُتُلُوه عَسائيًّا فَعَنَا أَْنَ التَّخِذَهُ لَا يَشعُرُون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 وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ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 إنِهُ هو الغَفُور الرَّحيِيم قَالَ رَبِّ بِمَا أَن عَمْتَ عَ فَلًا أَكُونَ ظَهيرَ للِمُجرمين فَأَصَْحَ فِي المَدينينَةِ خِ فََةَ رَقَب فَإذَا الذي سَْصَرَهُ بِالْأَمْس يَاسْتَصْرِخُ قَا لَهُ مسَاءكَ لَغَوِي مُبين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 فَجَاءَتْهُ إحدَهُ مَا تَمْش على التِحِ قالَات إ أَبيِيدَعُوك قالَات إِ أَبيِيدَعُوكَ لجَزكَ أَجرَْ مَا سَقَتَ لنَا.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 سَتَجِدُنِي إن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّامَ ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قال لاهلهم كثو اني انست نار لعل اتيكم منها بخبر او جذوه من النار او جذوه من النار لعلكم تسطلون فلما اتاها نودى من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره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 وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبٍ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 بِآيَاتِنَا انْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُم الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى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 فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ ائِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ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 بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرُوا قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرُوا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ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 حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 قال الذينَ حَقَّ لَهِمُقَوْلُ رَبنَاهَا أُناَاَِّذنَ أأَغْوَنَا أَغْونَاهُ كَمَا غَوَنَا تَبَر الرَّأن إلَك تَبَر الرَّأن إلَكَمَا كانَوا إانَا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 قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِمَّنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ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 فَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُم مِّن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ فَمَا كانَانَ لَهُ مِ فأَت يَصرُونَهُ مِنْ دُون اللَّهِ وَمَا كانََ مِنَ الْ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 وَمَنْ جَ أَبِ السَّيئَةِ فَلَا يُجزَ الذيينَ عَعملِلُ السَّيئَاتِ إَِّا مَكَوا يَعمللون إِ الذي فَرضَ لَيكَقُرآنَ لرَض َدُّكَ إى مَعَد